سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاة عن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء روح تسري والملائكه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد ابن الله النبيل امين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم وبارك لهم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد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 في ميزان حسناتنا اجمعين وان تكون حجة لنا ولا تكن حجة علينا ونسأله عز وجل الهدى والبر والطقى والعفاف والغنى حقيقة يعني انا مش ادر اخرج من خضم الاحداث التي نعيشها ومش ادر اختار موضوع تاني او اتكلم في موضوع تاني غير الموضوع أو الأحداث التي يتأرجح وتتجاذب العالم والشعوب العربية والإسلامية وكل يوم هناك جديد يجدد الآلام ويمنع الحديث عن الانقطاع وحقيقة كنت أتمنى أن أتحدث في موضوع أرى أنه في غاية الأهمية وهو جيل النصر وصفات جيل النصر ومواصفات جيل النصر ولكن اسمحوا لي أن أؤجل الكلام في هذا الموضوع في جيل النصر وصفات جيل النصر بعد هذه الحلقة ان شاء الله واسمحوا لي أن أتحدث أيضا بعد هذه الحلقة عن المرابطين المرابطين في سبيل الله ولكن في هذه الحلقة عندي يعني خاطرتين مهمتين الخاطرة الأولى أو قبل الخاطرة الأولى أسجل كما سجلت في الحلقة الماضية تحيتي لرجب, لرجب طيب أردوغان هذا المسلم الصادق الذي أبى الله عز وجل إلا أن يبرهن لنا أنه ما زال في كل زمان من أزمنة المسلمين رجال رجال يصنعون زمان عزة لقومنا رجال يصنعون زمان عزة لنا رجال كلما أوشك الأمل أن يخبو ظهر هؤلاء الرجال ليحيوا في قلوبنا الأمل أنا نفط يدي من العربي ومن الأعرابي ومن كل ما جاء من مصدر كلمة عرب ولا أعرف لي أملا ولا أعرف لي وطنا ولا أعرف لي أبا إلا الإسلام فالإسلام ديني والإسلام أرضي ووطني والإسلام جنسيتي والإسلام انتمائي الإسلام أهل أهلي الإسلام لحم ودم الإسلام لغتي ليست العربية لغتي ولكن الإسلام لغتي لغة الإسلام هي لغتي الإسلام أملي الإسلام أولا وثانيا وثالثا أولا وأخيرا الإسلام في مؤتمر دافوس ويوم أظن الخميس حدث أن تحدث شيمون بيريز رئيس دولة إسرائيل أو رئيس ما يسمى دولة إسرائيل وأخذ خمسة دقيقة يتكلم عن كيف أنهم لم يقتلوا الأبرياء وكيف أنهم لم يقتلوا الأطفال وكيف وكيف وكيف وكيف, وكيف وأخذ يلوم الناس جميعا وكان قبله رجب طيب أردوغان قد تكلم 12 دقيقة فلما طلب رجب طيب أردوغان الكلمة ليعقب على كلمة هذا الذي تحدث شيمون بريز ورفض مدير الجلسة أن يعطيه الكلمة إلا دقيقة فقام رجب طيب أردوغان غاضبا غاضبا لدينه غاضبا لكرامته غاضبا لبني جنسه من المسلمين لم يغضب لأتراك لم يغضب إلا للمسلمين غاضبا لإنسانيته غاضبا لشرفه وكرامته وتحدث كلمتين قبل أن يقوم منصرفا وتاركا الجلسة موجها كلامه الى العالم بأسره في صورة شيمون بريز انك تجذب انك تلوي الحقائق انك تتحدث عن القتل هذه أو هذا هو الرجل الطيب اردغان هذا الرجل الذي قال لشيمون بريز هذا الصهيوني الملطخ يده ودمه بدماء الأبرياء أنت لا تتحدث عن القتل ولا تتهم أحد فإنكم أكثر الناس معرفة بالقتل ودراية بالقتل وقام منطفضا غاضبا لدينه غاضبا لإنسانيته وترك الجلسة وانصرف وكان يجلس أحد ابناء العروبة كان يجلس أحد العرب وقام يصفق لرجب طيب أردغان وصافحه وقبله وظننت أنه سيترك المنصة وسينصرف نصرة لأخيه في الإسلام نصرة لأخيه طيب أردغان ولكنه تردد ينصرف أم يجلس كل هذا المشهد شاهده الناس أجمعين ثم جلس وكنت أتمنى أن ينصرف نصرة لأخيه نصرة لشهامة رجل مسلم تحية لرجب طيب أردوغان هذا الرجل الذي لما عاد إلى تركيا استقبله آلاف الناس آلاف الناس استقبلوه بآيات النصر برايات الشهامة والكرامة عندنا في الإسلام وفي المسلمين رجال يعرفون كيف يصنعون النصر كيف يصنعون زمان العزة كيف يحققون المجد والكرامة صلاح الدين الأيوبي ما, ما كان عربيا؟ سيف الدين قطز ما كان عربيا كان على الإسلام وكانوا مسلمين وكما قلت في البداية الإسلام ديني الإسلام جنسي الإسلام كرامتي الإسلام لغتي الإسلام موطني وأرضي الخاطرة الثانية هي ما يتحدث عنه وللأسف الشديد كثير من المثقفين وكثير من أهل الثقافة ومن الطبقات المثقفة والطبقات الراقية يلوموننا يلوموني وأمثالي من الدعاء أنهم يغردون في سرب مختلف عن الكون ما لنا وفلسطين ما لنا وغزة ما لنا وحماس الحمد لله أننا لم ندخل حربا ويتعجبون جدا من تأييدنا لحماس من تأييدنا لهذا القتال ويشنعون علينا أي نصر تتكلمون عنه أي نصر تزغردون له أي نصر تكبرون الله عليه وكأنهم كانوا ينتظرون الهزيمة كانوا يتمنون لغزة أن تستسلم كانوا يتمنون لغزة ألا تصمد كانوا يتمنون أو كانوا ينتظرون أن يروا جنود الصهاينة في قلب بيوت وفي قلب شوارع وفي قلب طرقات غزة كانوا لا ينتظرون قادة المقاومة شهداء ولكنهم كانوا ينتظرون قادة المقاومة أثر مكبلين بالقيود والأغلال يساقون إلى تل أبيب أقول مرة أخرى نحن لسنا مع حماس أو مع فتح نحن مع الجهاد نحن مع من يقاتلون في سبيل الله أما من يقاتلون في سبيل طاغوت أو في سبيل سلطان أو في سبيل راية فنحن لسنا معهم بل نحن عليهم ونحن ضدهم ولا يغركم أيها الأحباب كثرت هؤلاء لا يغركم أبدا كثرت هؤلاء فإنه دائما كان أهل الحق قلة وكان أهل الحق هم دائما الذين على الحق ووالله وأنا أنظر في آيات اليوم في القرآن الكريم كأنما هذا القرآن أنزل اليوم لم ينزل من 1400 سنة ولكنه نزل أنزل اليوم وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قالوا قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا هذه الآية تتحدث عن هؤلاء الناس هؤلاء الناس الذين ينتظروا ينتظروا أن يروا النتيجة ينتظروا أن يروا لمن سيكون النصر لو كانت الهزيمة لأهل الله وللذين يقاتلون في سبيل الله وقتلوا وماتوا شهداء يقول الحمد لله يقول قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا شهيدا هنا بعض العلماء يرى شهيدا أي ناظرا ومشاهدا وحاضرا لهذه المعركة ولهذه الموقعة والبعض يقول أنه يقول أو يتمنى أنه الحمد لله أن الله عز وجل أنعم عليه أنه لم يمت شهيدا رجل يحمد الله ويرى أن من أعظم نعم الله عز وجل عليه أنه لم ينال الشهادة هل هذا رجل يستحق أن يسمع له هل هذا رجل يستحق أن ينظر إليه هؤلاء الذين كانوا موجودين في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالوا في زماننا هذا يتكلمون بنفس اللسان بنفس اللغة بنفس لغة الحوار يعلمون أو لا يعلمون أن الله عز وجل قد قسم الناس إلى قسمين مؤمنين يقاتلون في سبيل الله ويتبعون منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنافقين او من جانبهم الايمان والصواب يقاتلون في سبيل طاغوت في سبيل سلطان في سبيل كرسي في سبيل اي شيء فمن اي الفريقين هم الله عز وجل في سورة النساء يقول الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا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 تفرون من القتال لماذا تهربون من الميدان لماذا لا تقفون وتقرروا في سبيل من تقاتلون وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال يحاسبون الله عز وجل يلمون على الله عز وجل أنهم أن الله عز وجل كتب عليهم القتال فريق من هؤلاء الناس يخشون الناس كخشية الله بل إن من هؤلاء الناس من يخشى الناس الذين هم أعداء الإسلام وأعداء المسلمين كخشية الله أو أشد خشية من الله عز وجل أقول لهم وأقول للمؤمنين إياكم أن يفت هذا الكلام في عضدكم فهؤلاء الناس هم الذين يتحدثون بلسان الضعفاء بلسان الجبناء بلسان الخبراء الذين يحمدون الله عز وجل أنهم لم ينالوا الشهادة أقول لهم لم تنالوا الشهادة إطلاقا وموتوا بغيظكم وموتوا بكمدكم وموتوا بجهلكم فإن الله عز وجل ناصر جنده وإن الله عز وجل رافع راية الجهاد فآيات الجهاد في القرآن الكريم لم تنسخ آيات الجهاد لم تنسخ ولن تنسخ آيات الجهاد باقية وأقول لهؤلاء الذين يحزنون لهذا الأمر ولهذا الكلام لا تحزنوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم قيل لهم هذا الكلام وقيل لهم أكثر من هذا الكلام ولم يتعلم المنافقون ولم يتعلم المنافقون على مر الزمان لم يتعلم المنافقون الذين كانوا يعيشون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتعلم المنافقون الذين يعيشون في زماننا هذا الذين يقولون ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب مش هو مدل في ألوه يا جماعة مش ده اللي بيتكلموا فيه مش ده اللي بيدندنوا عليه وما زالوا يتحدثون فيه أقول للذين آمنوا وللمؤمنين لا تحزنوا وافرحوا بنصر الله عز وجل الخاطرة الثانية خبر مر على وكالات الأنباء سريعا ولم يلتفت إليه كثير من الناس واليوم حقيقة حدثني أحد طلبة العلم من المملكة العربية السعودية يسألني كيف لم تلتفت إلى هذا الخبر ورجاني أن أتحدث عنه أو أن أشير إليه هذا الخبر أيها الأحباب كل القنوات الإخبارية تقريبا أزاعته بالأمس على استحياء أو في عجالة الخبر يقول أن مدرسة تابعة للأنروا منظمة غوث اللاجئين في القدس في القدس القديمة في القدس العربية القديمة انهارت وقتل ستة تلاميذ تقريبا هذه المدرسة انهارت أيها الأحباب بسبب حفريات اليهود تحت المسجد الأقصى بحثا عن هيكله من مزعوم نسى الناس القدس ونسى الناس قضية فلسطين وأصبحت قضية غزة هي التي تسيطر على الأذهان الآن نسى الناس أن الأصل هو بيت المقدس وأن غزة قد أخذت مكانتها وأخذت حبنا لها لارتباطها ببيت المقدس لارتباطها بالإسلام وبالمسلمين اليهود الصهاينة ما زالوا يحفرون تحت بيت المقدس ما زالوا يريدون هدم المسجد الأخصى وما زال أطفال يموتون تحت الأنقاض في بيت المقدس فالقدس كما قتل وكما مات أطفال من المسلمين في غزة سؤال أطرحه لماذا لم تهدم إسرائيل الآن بيت المقدس لماذا لم تهدم إسرائيل بيت المقدس إلى الآن ما الذي يبنع هؤلاء الصهاينة من هدم بيت المقدس وقد فعلوا في غزة ما هو أشد وأكبر من هدم بيت المقدس دم مسلم واحد دم مسلم واحد أشد حرمة عند الله من المسجد الحرام من الكعبة بنص رسول كلام رسول له صلى الله عليه وسلم في حجة الودع ما بالكم بكل هذه الدماء التي أريقت في غزة ما بالكم بكل هذه المباني والضمار الذي حدث في غزة لماذا لا يفعلون في القدس وفي بيت المقدس ما فعلوا في غزة وقد رأوا رد الفعلي رأوا الجيوش العربية لا تحرك ساكنا ولكنهم رأوا من غير الجيوش ما لم يكونوا قد توقعوهم اليهود لا يهدمون بيت المقدس لسببين سببين اثنين فقط السبب الأول هم جماعات اليهود الأصولية عندهم في كتابهم وفي عقيدتهم أن دولة اليهود دولة إسرائيل دولة الرب لن يقيمها ولن تقام إلا إذا أرسل المخلص في معتقدهم أن سيدنا موسى بشرهم بنبي يأتي من بعده وفي آخر الزمان يخلصهم من اضطهاد العالم لهم هذا النبي يسمونه المخلص هذا النبي سيقيم دولة الرب, دولة الرب على هذه الأرض هذا النبي المخلص في عقيدتهم هو الذي سيجمعهم منشتات ويقيم بهم دولة الرب وينتصر على أعدائهم ثم يصعد بشعب الله المختار إلى السماء لملاقات الرب هذا النبي المخلص هو الذي سيبني الهيكل ومن علامات إقامة دولة الرب أن يبنى الهيكل ويقام الهيكل هذا هو معتقدهم وأن دولة الرب لم تقام أبدا إلا على يد المخلص وأن الهيكل لن يبنى إلا على يد المخلص هذه عقيدتهم فلماذا جاءوا الآن وأقاموا هذه الدولة تيودور هيرتزيل استطاع أن يؤصل أو أن يؤسس في عقيدة اليهود مبدأا هذا المبدأ هو إذا جاء المخلص هل من الأفضل أن يجد دولة قائمة تنتظره ويقودها إلى النصر على بقية الأمم والصعود بشعب الله المختار إلى السماء لملقات الرب أم أن الأفضل أن يأتي المخلص والشعب الله المختار في الشتات وكم سيتعب هذا المخلص وكم سيلاقي من الجهد لجمع ابناء الرب من الشتات وإقامة الدولة بهم وضعت يدور هتزل هذين الخيارين أمام اليهود وفي المؤتمر الصهيوني الأول أقر علماء صهيون أن الخيار الأول هو, الأول هو الأفضل انهم لا بد ان يقيموا دولة الرب ولا بد ان يقيموا دولة يجمع فيها ابناء الرب يجمع فيها شعب الله المختار وينتظروا حتى ينزل المخلص وياتي المخلص فيجد دوله قائمة وبقي جماعه من اليهود يرفضون هذه النظرية ويرفضون هذا المذهب وهذا المبدأ ويقولون لا لن تقام دولة الرب إلا على يد المخلص ولن يجمع ابناء الرب من الشتات إلا على يد المخلص هؤلاء هم الصهاينة الأصولي أو هم اليهود الأصوليون وهؤلاء يعادون دولة إسرائيل يعادون الصهاينة هؤلاء يروا أن هؤلاء الصهاير من المفتدعين وأنهم قد أتوا بفرية عظيمة جدا وأنه لن تقام الدولة إلا إذا نزل, نزل المخلص هؤلاء اليهود الفنديمنتل الأصليون هم الذين يقيمون المظاهرات في اسرائيل اعتراضا على سياسات اسرائيل اعتراضا على مبدأ قيام دولة اسرائيل هم لم يتركوا مبادئهم لم يتركوا دولة المعاد لم يتركوا ارض المعاد لم يتركوا وينسوا موعود الرب لهم من النيل الى الفراد ولكن هذا الموعود لن يحققه الا النبي المخلص المنتظر في نهاية الزمان هؤلاء هم أو هم السبب الأول في منع بني إسرائيل أو كيان إسرائيل من هدم بيت المقدس وإقامة الهيكل لأن الصهاينة أكباع هرتزل نفسهم انقسموا بعد ذلك وقالوا نعم نقيم الدولة حتى ينزل المخلص نعم أما أن نقيم الهيكل لا الهيكل لن يقيمه إلا المخلص لأن الذي سيقيم الهيكل هو المخلص ومعه الملائكة فحتى الصهاين أنفسهم هناك طائفة منهم تعارض إقامة الهيكل أو أن يقيم الهيكل الآن ولكنهم ينتظرون المخلص الذي يأتي والدولة قائمة ليبني الهيكل هؤلاء الطوائف من الصهاينة ومن اليهود الذين يعيشون في أرض فلسطين هم السبب الأول في منع الكيان الصهيوني من هجم المسجد الأقصى وإقامة وبناء الهيكل السبب الثاني أن هؤلاء الصهاينة يعلمون جيدا أن بيت المقدس هو شرف المسلمين ويخشون من هبة المسلمين هبة ما بعدها هبة يخشون أن الجنود المسلمين الذين يقفون على الحدود حدود الدول أن هؤلاء الجنود الذين يمنعون المسلمين من تخطي الحدود هم أنفسهم أول من سيعبر هذه الحدود إذا هدم بيت المقدس يخشون من غضبة الشعوب يخشون من نقمة الشعوب يخشون من ثورة الشعوب لا يخشون من الحكومات ولا يخشون من الجيوش ولكنهم يخشون من هذه الهبة هم دول السببين هم دول السببين الذين يمنعان بني صهيون من هدم المسجد الأقصى من بناء الهيكل وإذا حدث وهدم المسجد الأقصى فلا أظن أنه سيكون هناك صبراً أو سيكون هناك انتظاراً؟ أو سيكون هناك طاعة لولاة الأمر؟ لا والله حكمة العلماء التي تمنع الشعوب من الثورة حكمة العلماء التي تمنع الشعوب من العصيان حكمة العلماء التي تجعل الشعوب يطيعون ولاة أمرهم إذا هدم المسجد الأقصى هذه الحكمة لن يكون لها مكانا إلا عبور الحدود لن يكون لها مكانا إلا الصلاة على أنقاض المسجد الأقصى هذه الحكمة حكمة الشيوخ والعلماء لن تكون هنا في الاستوديوهات ولا في المساجد حكمة الشيوخ ستكون هناك في أرض النقب ستكون هناك في الضفة وفي غزة وفي بيت المقدس ستكون هناك في اللد وفي حيفة وفي يافة سنموت هناك سنموت هناك وسيخرج عز الدين وسيخرج العز بن عبد السلام إذا هدم المسجد الأقصى سيكون هذا زمان خروج العز بن عبد السلام قد لا يكون زمان صلاح الدين وقد لا يكون زمان صيف الدين قطز ولكنه يقينا سيكون زمان العز بن عبد السلام الذي يخرج وتخرج وراءه الشعوب سيكون زمان بن تيمية العالم الذي يقود المجاهدين ضد التاطار في دمشق لا ننسى أصل القضية لا ننسى أصل وجودنا هذه الخاطرة الثانية الخاطرة الثالثة ستكون بعض الفاصل تكلمنا في خاطرتين أو في ثلاثة تحية إلى رجب طيب أردوغان تحية أو شكرا للطابور الخامس الذين يفتون في عضب الناس والخاطرة الثالثة كانت بيت المقدس هو الأصل أرض فلسطين من البحر إلى النهر هو الأصل الخاطرة الثالثة فضيحة وأيما فضيحة نلتقي بها بعد الفاصل فانتظرونا خلف الأسواق يتسلل بين النار زرعت فيه الآلام بعزيمته أعصار وتسامى بالإيمان الصادق بل كالمارد صار بثبات رغم سكات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقيقة الذي أتحدث عنه له ارتباط وصيق بالحملة التي نقيمها الآن المقاطعة المقاطعة خطوة كرامة أبشركم بأنه بالأمس تم تشكيل الهيئة الوطنية للمقاطعة الهيئة الوطنية للمقاطعة هي هيئة شعبية وطنية تتبنى وتقود حملة المقاطعة المقاطعة لإسرائيل ومن يساند إسرائيل المقاطعة لإسرائيل وأمريكا هذه الهيئة هي مكونة من كل العلماء الذين وقعوا على بيان الجهاد الذي صدر أثناء الغزو. وهذه الحملة لها أو هذه الهيئة الوطنية للمقاطعة لها إدارة أو لها هيئة تقودها هذه الهيئة الرئاسية والهيئة العليا للمقاطعة يرؤسها الدكتور نصر فريد واصل مفتي جمهورية مصر العربية السابق وعضوية الدكتور زغلول النجار والدكتور محمد عمارة والدكتور عبد الفتاح الشيخ رئيس جامعة الأزهر السابق والدكتور محمد رافته عثمان عميد كليه الشريعه بجامعه الازهر سابقا والمستشار القاضي زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر والاستاذ فهمي هويدي المفكر المعروف والاستاذ عبد الحليم قنديل الصحفي والمفكر المعروف وصفوة حجازي أمينا عاما لهذه الهيئة وعضوية كل العلماء الذين وقعوا على البيان الذي صدر من علماء مصر أثناء الحرب هذه الهيئة مهمتها الأساسية أنها المرجعية لهذه المقاطعة ما النقاطع؟ وماذا نقاطع وكيف نقاطع هذه الهيئة هي المرجعية لوسائل المقاطعة هذه الهيئة هي التي تشرف على رعاية هذه الحملة بلجانها التنفيذية وبالعلماء التي الذين معها هذه الهيئة هي التي تتبنى هذا الشعار المقاطعة خطوة كرامة المقاطعة خطوة كرامة لهذه الأمة وإن شاء الله رب العالمين نأمل أن نحقق شيئا مع هذه الشعوب ومع هؤلاء الناس الذين أصبح الأمل على الشعوب وليس على الحكومات في الاسبوع الماضي تحدث معكم عن هذا المحل الذي يبيع القهوة ستارباكس وكيف كانت قضيته اليوم اتحدث عن كما اقول فضيحة وهو حقيقة الفضيحة ليست انا الذي قلت هذا العنوان ولكن جريدة الاسبوع في يوم السبت الماضي 23 يناير في صفحتها الاولى فضيحة جديدة للمطبعين تبدأ او في الصفحة الاولى عفوا كان العنوان فضيحة شركة مصرية زودت الجيش الاسرائيلي بالغذاء, بالغذاء اثناء العدوان على غزة هذا المنشط في الصفحة الأولى وفي الصفحة الثالثة كان الكلام والتفاصيل شركة مصرية زودت الجيش الإسرائيلي بالغذاء خلال عدوانه على غزة أغذية لذة الأغذية تنتج أو هذه الشركة تنتج مثلجات او اطعمة او نباتات مغلفة اسمها لزة تصل لاسرائيل مغلفة في عبوات مكتوب عليها بالعبرية صنعة في في مصر حقيقة استاذ اكرم خميس اشكره شكرا عظيما لانه اذا كان في مصر مثل هؤلاء الخوانة هؤلاء المطبعين هؤلاء الذين يبيعون شرفهم ويبيعون رجولتهم لقاء ضراهم وجنيهات قليلة مع أعداء المسلمين أقول أن هناك رجال شرفاء مثل هذا الصحفي الأستاذ كرم خميث الذي نشر هذا التحقيق وحقيقة الرجل يعني قابلني وانا ما كنتش نصدق لغاية ما اعطاني صور من المستندات اللي عنده ده النموذج باللغة العبرية التيكت اللي بيتلزق على الكراتين باللغة العبرية مكتوب عليه بيانات المنتج ومكتوب عليه ان هو الصنعة في مصر ومكتوب عليه تاريخ الانتاج وتاريخ الانتهاء هل تتخيلوا أن هذه الورقة العبرية باللغة العبرية تخرج من مصر هل تتخيلوا أن هذه المستندات التي جاء بها الرجل مستندات الشحن وأزونات الصرف وأزونات الشحن من الشركة اسمها شركة الاتحاد الدولي للصناعات الغذائية المتكاملة شركة الاتحاد الدولي للصناعات الغذائية المتكاملة منتج اسمه لزة خضروات مغلفة ومسلجة بتصنع في مصر وتباع في مصر ويستهلكها المصريون وتصدر الى الدول العربية ويعني عندي بوليسة تشحن الى الكويت الورقة اللي معايا دي يا جماعة الورقة دية صورة من المستند مكتوب عليها الاتحاد الدولي للصناعات الغذائية المتكاملة اسم الدولة أو المكان اللي رايح فيها مكتوب كده إسرائيل مكتوبة بخط اليد أنا مش متخيل إن فيه واحد مسلم كتب كلمة إسرائيل بإيده كان أولى أن تشل هذه اليمين قبل أن تكتب كلمة إسرائيل أهيه. أرجو إن, إن الكاميرا تجبها كلمة إسرائيل شايفينها؟ كلمة اسرائيل مكتوبة فط بكتبها الأخبار ومزية الشركة اسمها الشر الاتحادة الغذائي مصر منطقة مدينة السادات والإضافة في جنان في القاهرة الشركة يكذل الصغر هي بقعوبة soğmul kəbirə gəldik indi yəni اسعوا كيف؟ نحن كمان عارف دا 6 في الـ الـ الـ الـ الـ الـ التحقيق بتاعه ما بتوديش للشعب الاسرائيلي دي بتودي للجيش الاسرائيلي الاستاذ كرم جايب الحقائق وارقام ايه ايه بتقول تخيلوا كانت غزة تحترق والدماء فيها بحور بينما أسطول شاحنات يتحرك ذهابا وإيابا على الطريق الممتد من مدينة السادات حتى معبر العوجة أقصى شرق مصر ليسلم منتجات شركة الاتحاد الدولي للصناعات الغذائية لشركة شانيل فود وشركة شانيل فود دي شركة هي اللي بتتعامل باسم الجيش الإسرائيلي لتقوم بتوريده إلى جيش الاحتلال السواء اللي ساي العربية مرور عربية رقم 95 98 5 عمره 40 سنة الأستاذ إسماعيل كامل أو لسطة إسماعيل كامل إسماعيل يحمل رخصة رقم 21 60, 68 مرور عبود في القاهرة وكان بيحمل شحنة فصوليا خضرة 17 طن والشاحنة التانية والتالتة بينما كانت الفضائيات تنقل اخبار الدماء شاحنه او الشاحنات اللي بتروح لاسرائيل عادل اسماعيل بعد عودته من رحله 29 ديسمبر نال تقدير خاص من الاداره التي قررت أن توكل إليه وصاحبه إسماعيل القيام بمعظم الرحلات التالية عادل, عادل هو الذي حمل بشاحنته يوم 10 يناير 19 طن 800 كيلو من البسلة الخضرة والفول الأخضر وفي نفس اليوم أو يوم 14 يناير بيحمل 12 طن لما وصل عدد الشهداء الى اكتر من الف شهيد كان عادل واسماعين بيوصلوا بالشاحنات بتاعتهم الى معبر العوجة وهي دي المعابر المفتوحة مع اسرائيل الحقائق مخزية وللاسف الشديد صاحب هذه الشركة كما ذكر الاستاذ كرم خميس اسم الحاج أحمد الشناوي حج أحمد الشناوي وللأسف الشديد يطبع مع اليهود وإخواته أحمد ومحمد ووليد ابناء الحج إبراهيم الشناوي من عائلات برسعيد برسعيد برسعيد اللي لقانت اليهود والعدوان السلاثي درس مش هينسو طول عمرهم مش متخيل لو كل شهيد وكل جريح من اهل برسعيد خرج من قبره هيعمل ايه مع الحج احمد الشناوي اي حج حج فين وحج المين مش ممكن يكون حج الربنا ومش ممكن يكون حج في بيت المقدس مدير المصنع في العاش من رمضان ايطالي اسمه جويدو وبيدلعوه أو بينادوه باسم ويدو ومش مستبعد أبدا أنه هو يكون يهودي مدير الإنتاج مهندس اسمه سعدة حجاج مهندس مسلم مصري اسمه سعدة حجاج للأسف الشديد أنا مش متخيل إزاي الناس دول بيجي قلب ويمسكوا هذا السكر وهذا الكرت والكيس اللي مكتوب بالعبري انا متخيل ان انا بعد ما مسكت الورقة المكتوبة باللغة العبرية ديت بعد الحلقة هقوم اتوضى واحتمال كبير اغتسل اغتسل من نجاسة هذه الورقة المكتوب عليها لغة اعداءنا انا مش متخيل ازاي في عامل موجود في المصنع العمال اللي بيشتغلوا في المصنع ده اموالهم حرام ورزقهم حرام ومرتبهم حرام السوائين اللي بينقلوا الشحنة ده بياخد ألف جنيه في النقلة الألف جنيه ده حرام وتقدر بالحرام اللي أشرف من الحرام ده تجيب أكتر من ألف جنيه لو أنت عاوز تكسب ألف جنيه أو أكتر من ألف جنيه سوائين دول انا مش عاوز اقول اسماءهم بالكامل ومش عاوز اقول هم سكنين فين ومش عاوز اقول اسماء عمال المصنع وهم سكنين فين علشان ما يصبهمش اذا بس بقولهم وبقول لكل مصري شريف والاصل ان مصر كلها شرفاء ان مصر كلها رجالة والاصل ان شعب مصر كله لا يقبل أبداً هذا التطبيع بقول لكل جار لحد بيشتغل في شركة الافتحاد الدولي للصناعات الغذائية المتكملة لو هو لسه بيشتغل في المصنع ما تكلموش ما تكلش عنده ما تسلمش عليه لازم تقطعه لازم نقطع كل واحد بيتعاون مع أعداءنا ما من نتحكش في وشه ما نبصش في وشه لازم يكون إنسان منبوز للأسف الشديد الحج أحمد الشناوي عندهم مصنع بصل مجفف في بانسويف الجديدة كل أهل بانسويف الجديدة يعرفوا مصنع البصل المجفف بقول لكل فلاح بيورد بصل مجفف للمصنع بتاع الحج أحمد الشناوي فلوسك حرام ومكسبك حرام والأولى بيك ان انت تدفن البصل ده في أرضك سباخ وسماد من ان انت توديه لأعدائك توديه للجيش الإسرائيلي في عز كانت المعابر مقفولة والفلسطينيين المسلمين بيموتوا من الجوع وبنبوس الأيادي عشان نفتح معبر ندخل عشرة طن رز ولا خمسة طن سكر كتعشرات الأطنان من شركة الاتحاد الدولي لذة بتخرج من بعبر العوجة وبتتسلم لجندي من جنود الاحتلال لجندي من جنود الصهينة علشان يأكلوا بيها وكان صحاب المصنع بينعموا بأموال أموال مخسولة في دماء الشهداء في دماء المسلمين رحت النهاردة أحد السوبر ماركتات او السوبر ماركت قبل ما, ما يجي الحلقة علشان أجيب كيس من المنتجات بتاعة لزة فما لقتوش فبنسأل الراجل الموجود في السوبر ماركت خضروات لزة موجودة عندك قال لي اه موجودة بس خلصت وهتجينا بكرة معنى كده انها منتج المصريين بيستخدموه والكويد بتستخدموه والعرب بيستخدموه لان الشركة دية بتصدر لكل الدول العربية وبتصدر للاتحاد الأوروبي عارفين ليه بتصدر للاتحاد الأوروبي يا جماعة لان في السي في بتاعتها في سابقة الخبرة بتاعتها في شهادة الخبرات بتاعتها ان هي بتصدر لاسرائيل اي حد بيصدر لاسرائيل دكرت اخضر مفتوح قدامه للتصدير لاوروبا وامريكا من الشركات اللي لابد ان تقاطع تقاطع منتجتها وتقاطع العاملين فيها وتقاطع حتى المرور من جنبها شركة الاتحاد الدولي للصناعات الغذائية او للصناعات المتكاملة والمنتج بتاعها اسمه لذة المنتج بتاعها اسمه لزة دي أشد أنواع التطبيع وأشد أنواع الخيانة وأشد أنواع الحرمة والحرام ان أنت تاكل منتج وتشتري منتج بتاع شركة مش بتزود إسرائيل دي بتزود الجيش الإسرائيلي وللأسف الشديد لم يحرك أحدا ساكنا لم تتحرك وزارة التجارة هتتحرك ليه؟ ما هي ده ده حاجه قانونيه ووفقا لبنود كامب ديفيد. ااا الاستاذ اكرم جايب صوره الكيس اللي اللي, اللي بيتصدر فيه المنتج لاسرائيل الصوره الخضراء دي يا احمد ده الكيس ده شكل الكيس اللي بيصدر فيه لاسرائيل ويعني مكتوب ومطبوع انا مش متخيل برضو المطبعة اللي كتبت الكيس ده والمصنع البلاستيك اللي صنع الكيس ده ازاي جروا وجالوا قلب انه هو يعمل كده دي الوسائق ال ال او اذنات الصرف وازنات التصدير اللي نشرت في ال ال ال المصري في ال ال الاسبوع قدامكم يعني الموضوع يا جماعة ما هوش صغير مش مجرد ان شركة بتاعة خضروات ومواد غذائية بتصدر للجيش الاسرائيلي لا ده فيه مطبعة طبعة الستيكرز والكتابة وفي مصنع بلاستيك عمل الاكياس وفي شركة نقل بتأجر المنتج العربيات بتاعها والبرادات بتاعتها لهؤلاء علشان يوصلوا لإسرائيل ده مش كده وبس ده عمال من قاع ومن قلب المجتمع المصري بيتعاملوا وبيلزقوا استيكر وبيصدروا لإسرائيل ده مش عمال بس ده مهندسين ومحاسبين ومديرين من علية المجتمع ومن كبار القوم بيشتركوا في هذه الجريمة خمس عناصر واكتر من كده بيشتركوا في كل هذه الجريمة مش شركة لزة بس هي الجانية ده كل دول علشان كده نفهم كويس ليه اسرائيل بتستورد من مصر رغم ان اسرائيل مش محتاجة هذا المنتج من مصر لكنها بتستورد وبتتعامل مع هذه الشركة وبتاخد المنتج ده وبأسعار غالية علشان هتكسب حاجات كتير قوي هتكسب انه كل دول يبقى شيء عادي بالنسبة لهم انه هم يتعاملوا مع اسرائيل هو ده التطبيع اسرائيل بتدور على التطبيع النفسي والتطبيع الايماني والتطبيع المعنوي قبل ما بتدور على التطبيع المادي اسرائيل عاوزة تكسر جوانا نظرة العداوة ونظرة لشمئزاز من مجرد ورقة مكتوب عليها بالعبري إسرائيل بتكسب كتير قوي من وراء الموضوع ده أنا أتمنى الأستاذ كرم خميس يدور على المطبعة اللي طبعت الوراء يدور على مصنع البلاستيك الصنع هذه المغلفات يدور على شركة النقل اللي نقلت الحمولات ده هي ده منتج لا يمكن نشتريه ولا يمكن نبص عليه ولا يمكن نتعامل ولا نسلم ولا نتكلم مع اي حد بيشتغل مع الصهاينة قطع الرحم مع هؤلاء الذين يعملون مع الصهاينة ارى انه واجب واجب رضع هؤلاء الناس الناس دي العمال اللي في المصنع في مدينة العاشر من رمضان ولا العمال الّف مصنع البصل المجفّف في بني سويف الجديدة ولا العمال الّف الادارة في مدى اللبنان شفتم اللي أنتو بتتعاملوا معاهم وبتصدروا لهم بيعملوا ايه في أولادكم شفتو الرجلة المقطوعة ديّة شفتو الطفل اللي بيتقلم ده شفتو الطفل المرمي في الأرض قدامكم هم دول اللي أنتو شفتو النار المولّعة في مسلم من ابنائكم شفتوا الطفل ظهروا عامل ازاي وجثة عاملة ازاي شفتوا الراس المدفونة طفلة دي اسمها ضحى الطفلة دي اسمها ضحى شفتوا راسها مخرومة ازاي بعد ما طلعوها من تحت الارض ومن تحت الانقاض ضحى البنت دي كلنا عندنا بنات زيها يا عمال يلي بتشتغلوا في مصنع لذة وبتشتغلوا في شركة الاتحاد للصناعات الغذائية المتكملة للاتحاد الدولي للصناعات الغذائية المتكملة يا حج محمد ولا يا حج أحمد ولا يا حج إبراهيم ولا يا أي حج من الحجاج يا بشواندي السعد هم دول اللي انتوا بتصدروا لهم هو ده اللي عملوه في ولادكم هم دول اللي قبل كده دبحوا ولادنا في بحر البقر هم دول إلا قبل كده دبحوا عمالنا فبو زعبل هم دول لو فكروا يضربوا مصر مش هيستسنوا المصنع بتاعكم وهيدربوه والسادة المشاهدين هي دي المقطعة وهي دي المنتجات اللي احنا عاوزين نقطعها حقيقة الحقائق مسيرة والحقائق دامغة وأتمنى من كل أهل القضاء شرفاء. لو يقدروا يحركوا هذا الموضوع قضائيا ويتدخلوا قضائيا لملاحقة هؤلاء أصحاب المصنع ده ورجال الأعمال اللي بالشكل ده ويلاحقوهم قضائيا أرجو أن هم يحاولوا يتحركوا فهما يفهموا في القانون أكتر مننا وأحسن مننا والوسائق موجودة والمستندات موجودة ويا ريت عمال شركة الاتحاد الدولي للصناعات الغذائية المتكملة سيبوا الشغل وما تروحوش وعيشوا بشرف وعيشوا بكرامة كلوا من عرق جبنكم ما تبقوش أعوان لجشل التلال على إخوانكم حقيقة هذه أو هذا هو الموضوع الذي يعني بخصوص المقاطعة عشان كده بنقول لكم المقاطعة خطوة كرامة المقاطعة لابد ان احنا ناخدها بجد وتبقى عندنا ثقافة شعب واناشد وانادي اي حد عنده معلومة عن مطبعين مع الصهاينة عن شركات عن رجال اعمال عن مهندسين عن اي حد بيتعامل مع الصهاينة يبعتها لنا وهنفضحهم مش هنخلي الناس تكلمهم مش هنخلي جرانهم يسلموا عليهم انا لو ادرت العدد القادم او الحلقة القادمة ان شاء الله هحاول اجيب اسماء وعنوين الموظفين والعمال اللي بيتعاملوا مع الصهينة وهنزعها على الهوى عشان نفضحهم عشان جرانهم واهليهم يعرفوا كويس قوي ان دول جواسيس للصهينة عندنا أرقام البطاءات والعنوين بتاعتهم وأرقام الرخص وعندنا صورهم وأثناءهم بالكامل بنقول لهم اتقوا الله عز وجل وكونوا شرفاء كونوا أهل مجد عشان ما تتفضحوش مرة تانية أناشد أي حد عنده وصائق عنده معلومات أكيدة مش معلومات إشاعات مش سمع كلام عنده وصائق او اي معلومات عن مطبعين او متعاونين مع الصهاينة في مصر او في الاردن او في اي مكان من الارض يقول لنا عليه يبعت لنا على الايميل ارجو الاستاذ احمد يخرج الايميل بتاع المقاطعة يبعت لنا على الايميل ده واحنا هنقدر نتصل به ونجيب المعلومات منه غزقاددارالانصار دوت كوم ابعتنا وكونوا معانا في هذه الخطوة الهيئة الوطنية للمقطعة كل الشرفاء اعضاء في هذه الهيئة كل الشرفاء مشاركين في هذه الهيئة لابد انها تكون فعلا حملة حملة تقطم وسطهم اسبوع اللي فات بينا ستاربكس اللي فيه وازاي هم خدوا شعار ليهم استر مردخاي ملكة اليهود شركة لزة ومنتجات لزة وهي مش عارف فيها لزة ولا لأ لزة للأعداء لزة القتل لزة النازية لزة عدم الكرامة اوعوا تشتروا المنتج ده دول ناس بيطبعوا ويزودوا الجيش الإسرائيلي الجيش الصهيوني بيطعامهم علشان يقتلوا إخواننا بنستقبل التليفوناتكم واتصالاتكم وقبل اه اه أن ناخذ الاتصال الأول بس أريد أن أدعوكم يوم الأربعاء القادم إن شاء الله ساعة سابعة في نقابة الصحفيين في ندوة عن الحق الفتوى بين المؤيد والمعارض بمناسبة الكلام على صدور قانون يجرم الفتوى واللي هيتكلم بدون ترخيص هيتسجن لما يصدر هذا القانون لو انا قلت الكلام ده بدون ما يكون معايا ترخيص هاتسجن هاتسجن من سنة لثلاث سنين فيوم في الاربع القادم هناك ندوة في نقابة الصحفيين إيه إيه ادعو الجميع لحضورها والدعوة عامة مش للصحفيين بس اي انسان يقدر ييجي نقابة الصحفيين الساعة سبعة مساء وما تخافوش مش هيطيبض عليكم ولا هيجرالكو اي حاجة لكن لابد ان انتم تسمعوا الكلام اللي هيتقال عن هذا الموضوع موضوع تجريم الفتوى واقول ان الهدف الاساسي من هذا الموضوع تجريم الفتوى هو منع من لم يستطيع منعه عن الكلام من الكلام هو سجن الشرفاء الذين يتكلمون بغير اذن وبغير ترخيص السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام و الله وبركاته كنت عايزة أسأل رأي حضرتك بالنسبة لاتفاقات الكويز إن في بعض المصانع اللي هي المصرية اللي بتنتج منسوقات وكده مفروض عليها إنها تاخد منتج إسرائيلي في الحالة دي يعمل إيه صح بالمصنع ده وهل الفلوس دي فيها شبهة كده حاضر يا خير كريم اتفاقات الكويز وإحنا منزلينها في المقاطعة وهنتكلم عليها بالتفصيل وإحنا قلنا كل حلقة بنتكلم على حاجة من حاجات المقاطعة اتفاقية الكويز هنتكلم عليها ومبدئيا اي انسان بيطبع ويتعامل مع الصهاينة فهذا العمل حرام والمال الات من ورائه حرام والذين يشاركون فيه اسم عليهم هذه ليست فتوايا انا ولكنها فتوى العلماء الموقعون على بيان للناس وعلى رأسهم فضيلة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الأسبق لجمهورية مصر العربية وأنا بالأمس وأنا معاوب نتكلم في الهيئة الوطنية للمقاطعة بقول له عاوزين حضرتك كلمة عن المقاطعة فقال أنا ما ليش غير كلمة واحدة أن من يتعامل مع الأعداء فهو آثم وهو حرام حرام حرام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا يا أستاذ عماد تفضل أهلا بحرماك أستاذ إزاي حضراك الدكتور صفت أهلا وسهلا الله يبارك في عمرك ويربينك زي الخير يا رب العالمين على حميتك وولاءك للإسلام والمسلمين في الله سبحانه وتعالى ولا شك أن الولاء والبراء أصل من أصول ديننا الحب في الله والبغض في الله ولكن يقول ممكن واحد من المشاهدين يا دكتور صفت يقول لحضرتك مثلا سؤال يعني يقول بالخاطر يقول لك طب حضرتك كده انت بتجرم النظام النظام بيطبع مع اليهود الغاز يصدر لليهود ده مش سؤال برضو يقول بالخاطر معاي حضرتك معاك يا اخر كريم واخد وانا عاوز اقول اللهم من كان لسانا على المجاهدين فشل لسانه ومن كان يدا بالاذى عليهم فشل أركانه اللهم عليك بكل من قاذى المجاهدين اللهم من يسر على المجاهدين أمرا فيسر له خير الدنيا والأخرة واجعله قرير العين منشرح الصدر وأحييه حياة طيبة اللهم من حجب خيرا عن غزة وأهلها في غزة فاحجب بطره كما استمصت بصيرته واحجب رحمتك عنه ومن أوقف عنهم ما يحتاجون فأوقف الدماء في عروقه وأوقف قلبه وأملأ بيته نارا وأين فيه آية وحسبون الله ونعم الوكيل جزاك الله خيرا أخي الكريم أولا يعني انا أتكلم على أصول في الإسلام هذه الأصول يقع تحت طائلة طائلتها من يقع لا يهمني أبدا من هو وما اسمه وما وظيفته وماذا يعمل وماذا يفعل كبيرا كان أو صغيرا التطبيع مع العدو الصهيوني حرام وإثم كبير ومعاونة للأعداء والمال الذي يأتي من ورائه مال حرام والعمال والموظفين الذين يتعاملون مع هذا المطبع أعمالهم حرام هذه تنطبق على كل من تعامل في هذا السلام عليكم عليكم السلام عليكم أهلا وسهلا يا أختي السلام أهلا بحضرتك بس ما بس عايزة بحديك الاول قلت بس عايزة اعرف معادل اعادة بتاعت الحلقة ذي بكرة امتى هو المعادل عايز... اعادة امتى يا احمد ساعة تمانية صباحا تمانية صباحا طب ولو سمعت والسؤال التاني انا قلت بس عايزة عايز منتجات العالمية ممكن نعرف بس اسمها ايه الشعارات العالمية في المقاطعة سواء امريكية او يهودية حاضري اختنا الاكل والمطاعم وكل حاجة بعد اذنك حاضري اختنا حاضر حضرتك لو دخلتوا على الويب اللي عاملينه للمقاطعة دار دارالانصار.com سلاش هتلاقوا فيها قائمة بكل المنتجات ال الويب سايت اللي ال ال ال ال قدامكم لو دخلتوا عليه اكتبوه بسرعة خليه شوية يا احمد بعد اذنك هتلاقوا كل المنتجات وحاولوا ان انتوا تدخلوا يعني ممكن بيحصل بعض المضايقات من بعض الناس انها تحاول تعطل الموقع علشان محدش يشوف المنتجات المقاطعة هتلاقوا على هذا المنتج الان موجود كل الشركات العالمية التي يجب مقاطعتها وهتلاقوا عليها في الاسبوع القادم ان شاء الله الفتاوى والمحاضرات اللي بتتكلم على المقاطعة وتفعيل المقاطعة والحلقة بتعاد الساعة تمانية خمسة صباحا بتوقيت القاهرة الحلقة هذه تعاد في الصباح الساعه 8 و45 دقيقه يعني 9 الا ربع بتوقيت القاهره السلام عليكم وعليكم السلام حضره باكيتو اهلا وسهلا انا اسمي شيماء اهلا يا شيماء انا عفكره عندي 15 سنه بس والله ربنا يعلم اللي بيحصل في غزه دوت مؤثر فينا جدا ربنا يبارك فيك يا فين بس على فكره يا دكتور صفوت حضرتك بتقول العمال دول هيسيبوا الشغل بس هو العيب مش عايب على صاحب الشركه المفروض احنا نقطعه ما نكلمهوش ونطلب نخلي المحامين يعني يرفعوا عليه قضايا ان هم يقفلوا الشركه مش في العمال عمال لازم يشتغلوا عشان يجيبوا اكل جزاك الله خيرا يا شيماء العمال لازم يشتغلوا عشان يجيبوا اكل بس لازم يشتغلوا في حلال اي عامل لازم يشتغل في الحلال الحلال موجود والحرام موجود الشغل كثير شغل الحرام كثير جدا وشغل الحلال كثير جدا لازم نشتغل حلال علشان ناكل حلال لكن يا شيماء لو بباكي بيشتغل في المصنع ده يبقى بباكي بيأكلك حرام يا شيماء يبقى بباكي بيشتغل في حاجة حرام يا شيماء انти يا شيماء هتقبلي اني بباكي يشتغل في حاجة حرام ولا هيرو... لازم يروح يسيبها العمل في المصانع اللي بتطبع مع الصهاينة عمل حرام فعشان نرزق لابد أن نبحث عن الحلال حتى لو أنت قاعد هتموت من جوع هتشحت اشحت. وما تروحش تشتغل في مصنع خمرة ما تروحش تشتغل في بار ما تروحش تشتغل في أي حاجة حرام ما تروحش تشتغل في مصنع بيود منتجات للأعداء للصهاينة السلام عليكم عليكم بالسلام ورحمة الله وبركاته اهلا يا دكتور اهلا يا اختي هند كنت باستعامل مع دكتور اثنان ففجأة لقيته بيقول لي انا بعمل الشغل بتاع السنان عندي ناس يهود او ما اليهود فلما رفضت اتعامل معاه رفض يديني الفلوس اللي انا كنت دفعها له نعم فانا كده يبقى انا بساعده ولا ايه بالضبط حضرتك إيه... هذا الطبيب مدومت حضرتك عرفت انه هو بيتعامل مع الصهاينة مع اليهود الاسرائيليين لابد ان حضرتك تقطعيه حتى لو سبتي له الفلوس ولابد ان انت تقولي للناس اللي بيروحوا عنده هو مين ومكانه فين وحضرتك لو عاوزت تقولي اسمه دلوقت على الهوى قولي اسمه على الهوى لو عاوزة تبعثلنا على الإيميل اسمه وعنوان عيادته ابعثي اسمه وعنوان عيادته السلام عليكم عليكم السلام أيها فانت فضالي واختي خديد السلام عليكم دكتور طفل كنت بسأل على سوبر ماركت سبينيز اللي في سيتي ستور هل هو مقاطعة ولا لأ سوبر ماركت ايه, إيه سبينيز والله في حضرتك شو فيه في القائمة اللي موجودة على الموقع لو هو موجود يبقى ما هواش مقاطعة وإذا تأكد لنا أنه هو مقاطعة هتلاقي اسمه في القائمة لأن القائمة دي يا جماعة مش عملها أفراد هذه الهيئة الوطنية للمقاطعة هي اللي عمل هذه القائمة ولن ينزل على هذه القائمة إلا منتج تأكدنا تماما أنه إسرائيلي أو يتعامل مع الصهاينة أو أنه أمريكي ويتعامل مع الأمريكان او انه امريكي ممن يقوم عليه الاقتصاد الامريكي السلام عليكم وعليكم السلام اهلا يا ماروة انا مريم مريم اهلا يا مريم ازايك يا دكتور صفور اهلا بيك يا بنتي هو انا يعني بصراحة المفروض ان احنا نقطع كل المنتجات اللي هي بتاعة شركة لزة شركة ايه لزة اه طبعا وانا عايزة اقول نشيد عن المقاطعة نعم عايزة اقول نشيد عن المقاطعة أنا انت عندي كم سنة يا ماري انا عندي 12 سنة بسم الله ما شاء الله ومروة يا عندها 8 سنين مين مروة عندها 8 سنين اقول يا ماريام انت ومروة وما تخلوش ماما وبابا يشتروا لزة خالص لا احنا الحمد لله اصلا ما, ما بنشتريش منها اي حاجة طب تفضلي يا مار تك يا ابني بلادي ايدي في ايدك نبقى ايادي ايدي في ايدك يا ابني بلادي ايدي في ايدك نبقى ايادي قاطع قاطع قاطع يا ابني بلادي ايدي في ايدك نبني بلدنا نستغنى عن كل ايدينا مش بتقتن ثانيه خر قراضينا مخلوق لينا لبن بتقتنا الغرنا لبنسلمهم رقابينا يتحكموا فينا وفي مصيرنا قاطع ولا شاري ولا بايع قاطع والرزق على الله قاطع ولا شاري ولا بايع قاطع والرزق على الله ايدي في ايدك يا ابن ايدي في ايدك نبقى ايادي ايدي في ايدك يا ابن بلادي ايدي في ايدك نبقى ايادي قاطع قاطع قاطع يا ابن بلادي عظيم يا مريم انت مروه انا مشت هي قوي من ما هتكون الشده قويه افرط اي سحار وحصار ولا تقيد في طريق النار دم الشهداء والابرار مش هيكون بالساهل عليا قاطع ولا شاري ولا بايع قاطع الرزق على الله قاطع ولا شاري ولا بايع قاطع الرزق على الله ايدي في ايدك يا ابن بلادي.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 المعنى ده كتير قوي من الرجالة والستات الكبار مش بيحسوه المعنى ده وهو ده الجيل اللي احنا عقدين عليه الأمل جيل مريم ومروة جيل الاثناشر سنة والعشر سنين جيل اللي بيتربى من دلوقتي وربنا عز وجل يأبى إلا أن يربى هذا الجيل على بغض هؤلاء الصهاينة على بغض هؤلاء المحتلين عمرهم ما ينزعوا كراهيتنا ليهم من قلوبنا ومن قلوب أطفالنا أبدا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد إذن حالك يا دكتور بس كنت عايزة أوضح لحضرتك حاجة تفضلي كان زوجي جال شغل في شركة يهودية اللي هي في المنطقة الحورة في مدينة ناصر الشركة بتاعة ملابس إسرائيلية اسمها إيه حضرت أنا مش عارفة اسمها إيه بس م. هي على فكرة في منها كتير أو في المنطقة الحورة في مدينة ناصر نعم فهو طبعا رفض كان متضايق ورفض وبعدين سألنا الشيخ أحمد سالم قال لنا لا فبفضل الله أنا بس عايز أوضح للناس اللي إفتشتغل مع اليهود دية حاجة يعني أني رفض بشدة وقال لا أنا وكان في, في أشد الإحتياج للشغل والله والله يا شيخ ما في تلت شهور وربنا من له بشغل أضعاف المرتب اللي كان هياخده عنده فأنا بقول للناس دية يعني الواحد يعني البنى آدم لما يترك شيء لله إن شاء الله ربنا يعوده خيرهم منه اكيد يا بنتي اكيد اكيد شكر الله لك يا ام ومن ترك شيئا لله ابدله الله خيرا منه ويعني الرزق ان لم يكن حلالا فالنمت من الجوع ومفيش حد هيموت من الجوع ابدا السلام عليكم, <تصفيق> عليكم السلام عليكم وعليكم السلام يا دكتور اهلا وسهلا الو الو أيوة, تفضل اتفضل يا اخي ايوه <عداشا> <تفضل>. احنا عايزين بس نسأل سيارتك سواء بخصوص الموضوع اللي بنتكلم فيه يا اخي بالنسبة للمقاطعة نعم ايه راش. يا راشد تفضل يا طبعا الشركات ديتي بقى علامات مميزة ممكن نعرفها هنا على المنتجات بتاعتها حاضر يا اخي الكريم الشركات والمنتجات اللي في المقاطعة على الموقع دار الانصار دوت كوم هتلاقي اللوجو بتاع كل شركة والعلامة بتاعت كل شركة موجودة ايه هي وهتلاقيها موجودة بالتفاصيل وبالكامل وخلال هذا الاسبوع هتلاقي موجود اسباب المقاطعة ايه والشركة دي بتتعامل ازاي إي إي إي إي إي كل الحاجات دي هتلاقوها موجودة ان شاء الله السلام عليكم عليكم و السلام و رา surrounding السلام عليكم عليكم و السلام علي Isaiah اتفضل يا استاذ عشر لو تتكرم حضرتك يعني احنا بنمارس المقاطعة لين اكتر النهاردة من خمس سنين من يام الحرب والقلق يعني فانا اطالب من حضرتك انك تقول عنوين الناس دي يعني اصحاب الشركة والسوائين اللي شغالين فيها كلهم المهندسين كل المسؤولين عن الشركة دي علشان جراء الناس يتعرفها وتعرفها لانهم بعد كده ممكن يغيروا اسم المصنع نفسه يغيروا اسم الشركة ان شاء الله رب العالمين يعني الناس دول هيلاحقوا وحتى لو غيروا اسم المصنع هنجيب الاسم الجديد وبس يعني احنا, احنا مش عاوزين نفضح الناس اذا كان في فرصة للتوبة لكن اذا لم ينتهوا عن هذا العمل هتكون كل البيانات اللي حضرتك بتتكلم عليها موجودة وهنقولها بل مش عاوز اقولك ان احنا ممكن نروح نعلم على بيوتهم ونعلق ورق على بيوتهم ان دول بيتعاملوا مع الصهاين لكن خلونا نديهم فرصة ان هم يرجعوا الى الله يرجعوا الى وطنيتهم الى شرفهم السلام عليكم, سلام عليكم. السلام عليكم سلام رحمة الله وبركاته دكتور صفر اتفضل يا خار انا اشغال في مجال البلاستيك نعم. بخصوص الاستيكر اللي ساعتك اتكلمت عليه او الكيس اللي اتكلمت عليه نعم في نقطة مهمة إذا وصلها لحضرتك يريد توجهها للأخوان اللي هم أصحاب رؤوس الأموال اللي هم لما نزل منتج إسرائيل من خامة البلاستيك سابوا أكبر مصانع في مصر اللي فيها الأياد المصرية والعاملة إنها الساجون الشرقيون وشركة سابك السعودية وهروالو على خفض الأسعار لما نزلت إسرائيل الخامة كانت خامة سابك بـ 5000 جنيه للطن واسرائيل نزلتها بتلات تلاف جنيه ومية واصحاب رؤوس الاموال هاروال وورا رخف الاتمان ونزلوا المنتج البلاستيك من اسرائيل دمروا به المنتج المصري الناس دول يعني انا واحد من اللي بيشتغلوا في مجال البلاستيك اه اه يمكن خساير كبيرة خسرتها الناس دي اللي هما كانوا مشتريين خامات غالية وفجأة اسرائيل نزلت خامة مش فاهم ليه ليه يعني خفض السعر او شلك الجمارك يخلي اسرائيل تغرى السوق المصري بخامات البلاستيك اللي بيها يضرب المنتج المصري وهو اللي يشتغل والمنتج المصري يفضل مكتوف الايد مش عارف يتصرف امام اصحاب رؤوس الاموال وشكرا جزيلا ارجوك يا حج احمد ارجو حضرتك لو تبعت لنا بيانات عن هذا المنتج الاسرائيلي اسمه ايه وازاي نعرفه ومين الـ الـ الناس اللي بيجيبوه مصر وبدخلوه مصر وكافة البيانات عن هذا المنتج ياريت تبعت لنا حضرتك على الاميل بتاع المقاطعة غزةقدرالانصار.com بيانات كاملة عن هذا المنتج او بعت لنا تليفوناتك واحنا نتصل بيك ونفضح هؤلاء الناس اللي بيدخلوا هذا المنتج اسرائيل عندها استعداد تدخل المنتج بدون مقابل مجرد ان هي تقضي على صناعة وطنية وعلى مصنعين وطنيين تقضي عليهم بدون ارباح ده بالنسبة لها قمة المكسب بل ان الحكومة الصهيونية نفسها بتدعم المصدرين الاسرائيليين اللي بيصدروا المصر وللاردن وللدول العربية بتدعمهم وبتديهم دعم مالي يعود خض هذه الاسعار علشان يقتلوا هذا المنتج الوطني مصري ولا اردني ولا سعودي ولا اماراتي ولا اي كان فارجو ان حضرتك تجيب لي ال ال البيانات المنتج ده السلام عليكم الله يسلمك اهلا وسهلا اتفضلي دكتور لو سمحت عايز عايز بس ايه المنتجات يعني اللي انا منتج مواد جزائيه حضرتك ادخل على الموقع هتلاقي كل المنتجات باسماء الشركات بأشماء الشركات ادخل على الموقع هتلاقي المنتجات دي ويريد تحط يفطأ في محلك كده نحن نقاطع البضائع الإسرائيلية والأمريكية نحن نقاطع البضائع الإسرائيلية والأمريكية السلام عليكم السلام عليكم الوقت لسه يا حمد فاضل ثلاث دقائق حقيقة هذا الوطن وهذه الأمة يراد بها الكثير وما زال في هذه البلاد وفي كل بلاد المسلمين شرفاء سيصمدون سيقاومون سيحاربون بما يملكون من أسلحة سيحاربون بطعامهم وبشرابهم السلام عليكم عليكم السلام السلام عليكم اتفضل يا خب دكتور صرف اطمعي اتفضل يا حبيبي انا اعني اصل بس سؤال من للناس اللي هي بتجيب للمستثمرين اليهود اللي بيفتحوا عندنا المجالات للشغل ده مين اللي بدخلهم مصر ومين اللي بدخلهم الدول العربية تشتغل هل ده هو تاعد حكومة ولا هاي مسؤولين ولا مين اللي تسهل فيهم في الموضوع ده دي حاجة السؤال التاني اللي بقول عليه الناس اللي هنقف في البيوت هدي كلها من نسبة من الشركة كاكولا شركة بيبس شركة ايريال عمال كتير جدا فوق المليون مواطن الناس دي كلها هتروح فين حاضر يا خحمة اولا احنا مش هنحاسب الحكومات ومش هنحاسب ولاة الامر واحنا قلنا ان هذه الازمة اثبتت وجود فصام وانفصام نكد بين الشعوب وبين الحكومات في كافة الدول احنا كشعوب وكمواطنين عاديين في ايدينا اسلحة كتيرة نقدر نعملها ونقدر نجابه بها اسلحة الحكومات واسلحة اللي بيدخلها هؤلاء المستثمرين كل انسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورة هم هيتحسبوا على اللي بيعملوه وإحنا هنتحاسب على اللي احنا ما بنعملوش وعلي احنا نقدر نعمله فخلاص هم حرين ربنا عز وجل هيحاسبهم انت في ايديك تقدر اذا هم دخلوا مستثمرين تخلي المستثمرين دول يقفوا ويرجعوا تاني لان منتجهم مش هيتباع منتجهم مش هيشتري مش هيشترى دي اول حاجة تاني حاجة قضية الرز والناس اللي بيوتها تتقفل مفيش حد بيموت من الجوع ورزقك مش معلق على المصانع دي والمنتجات دي لازم نفهم ولازم نتقل ربنا عز وجل ونفهم كويس قوي ان رزقنا على ربنا عز وجل حاضر يا احمد دلوقتي خلص حاضر حاضر ما انا مش عارف اتكلم لازم نفهم كويس قوي ان الرزق بيد الله عز وجل المصنع ده لو يتحرق العمال دول هيروحوا فين المصنع ده لو حصلوا اي مصيبة غير المقاطعة العمال دول هيروحوا فين الامم المتحدة اتنهاردة بتقول ان خلال الست شهور القادمين في 51 مليون عامل هيحالوا للتقاعد عشان الازمة الاقتصادية 51 مليون عامل نصيب الشرق الاوسط منهم 11 مليون عامل هيحالوا للتقاعد علشان الازمة الاقتصادية رزقك هيطقطع هيطقطع من المصنع ده من المصنع ده سواء قطعت او ما قطعتش هيطقطع وهيتوصل من مكان تاني وهيتوصل من مكان تاني وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله شركة كاكولا ولا شركة بيبسي ولا أي شركة لو لقوا عامل أرخص منك هيرموك في الشارع من غير مقطعة مفيش رزق مضمون في الدنيا قضية انفتك الميري اتمرق في اضرابه دي خلاص معددش موجودة لأن المفروض أن احنا الإيمان ملق لبنا والإيمان استقر في قلوبنا مش هنموت من الجوع ما تزلش نفسك علشان تاكل ما تزلش نفسك علشان تشتغل الرزق من عند ربنا الرزق بالبركة الرزق بشرف ومجد تموت الحرة ولا تأكل بسديها سمعت الأخت اللي كانت بتتكلم وجوزها رفض يشتغل في مصنع منسوجات إسرائيلي ربنا عز وجل رزقه من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه النبرة دي مش عاوزينها والكلمة دي مش عاوزينها حضرتك عارف كويس قوي ان اي حد يقدر يبقى في الشارع الصبح من غير ما يقاطع من غير اي حاجة اسبوع القادم ان شاء الله هجيب لكو بيانات عن عدد العمال اللي استغني عنهم واخيلوا للتقاع في مصر خلال الشهر اللي فات علشان الازمة الاقتصادية مقاطعة خطوة كرامة ما هيش قطع يعيش ابداً خلونا نعيش بكرمتنا ونموت بكرمتنا ومنغمس لقمتنا بزل في وجهنا بدم إخواننا أترككم في رعاية الله وأمنه وقعوا تشتروا منتجات لزة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> تسري والملاء